الحاجز الثاني إذا كان هناك شعور يثبت أزيمتك وأسحبك إلى قاع حفرة من اليأس والإحباط فمن المرجح أن هذا الشعور هو عاطفة سلبية تؤدي المشاعر السلبية إلى احتلال الصحة العقلية